بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل ومبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله وحنك بالله بأن آيات السيدة إلى آيات اللباطن إيطه الضواء سورة الغافر ملايك المؤمنين تؤد عيني سي. الذين كوا يحملون العرش عرشك حنبارسا ومقربين تلاله إيجا ومن كواك هلو وحاوله yusabbihuna way nazihi way utasbihsan mutalabisina bihamdi rabbihim hamdiga rabbigood iyo ku dhahanno ku daray wa yu'minuna wa sumayna bihi wa aabidiyan baa laga wada ila awal ba munimina ba ayana yu'minuna bihi alla ifumayna ya wa aabidaya wa yastaghfiruna wa yughfarana dalbi lil ladina ku yaamanu waad u wasa والدن بيقود دا الرحمة دارة دا أو واسعة أو بابين وعلمان حقا علما شيء واد اكتهاي فاغفر الله فللذينكو يطابو طوبك ايناي واتبعوه راعي سبيلك ودداده راعي وقهم كإلالي عذاب الجحيم جحيمة عذابك اينا ربنا ربك ايوه أدخلهم قلي جناتي عدن النقادي جناتي سقلي الله تي جناتي وعدتهم آت أبالان قاد إياها إياه ومنضد صلحا وناكسنا مؤمنين أو من أبائهم أب يقاضى وزوجهم حاسس قاضى وزرياتهم عفور إنك أدق أنت أدق العزيزك غالب الحكيم أو فلسا وقيم كإلالي السيئات حمانتك حمانت إلالي دونك مركي تجاني له دب ينجلي حمانتك إلالي له عذابك وقيم كإلالي السيئات حمانتك دونك حمانت إلالي لي ومن تقي سيئاتي حمانتك سي. هو اتقيل على سي يومئذ ما لنتقيامه هل تشوفه فغدر حمت وادون حرستي وذلك الحرستة هو الحرستة الفوز لبان العظيم هو ملاك في الدعاء ذي واحد عليه الله يوم واحد جلسام من انتها هو وضد هذا مري كيل على النارته واحد جلس الجنة ذلوج نجانيه أذوب بالنقاد يثير قفكي عابده الجنة شو جليها iyagii oo man salaxaa oo man salaxdo waxay ku cadfantaa ee waxay ku cadfantaa kuwa aroo adkhilhum umtaasay marka suuleeyahay waxaan jecelahay ilaahay inaan isku meel noolaan marka salaad loo dalacsinu xaqo hore la keen Allahu aziz baatah hakeema uumaanta ka ilaali bay yidheen malaa'ikto mu'miniin uumaanta qofkaad ka ilaaliiso maalinta qiyaamaha la joogwaadu naxariisatay waana guul weyn day markii qiyaamaha inta la tagoan amal dambo la qabani jirin ilaahay jannada ku ogolaaday guul ka weyn الله تي جنة وعدتهم أدوبا أو تريقفك مؤمن نقضى جنة قلي إياق إيا ومن دات صلاحة وناك سنادي ومن آباهم آبا يوغودهم مؤمنين وازواجهم هواين كوضاء وذرياتهم عرورتوا إنك أدوك الله يو أنت أدوك العزيزك غالباته ونعدنا كدب شقين كريني الحكيم أو فلسان شيء اللي بسوده كواب سيئه وقهم كإلالي أسيئات حمانة كإلالي عذاب كإردباته يوحي عذاب قيني. ومن تقي سيئاته ومن توقف كاتك إلى لسه يومئذ ما لنتقيامها للشوق فقد رحمته وعذل حريستي فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز أي داس داسي لم عن الطاي وذلك جمل الجليد داسي حمANK إلى لنتاسي هو يسوي الفوج يقول ويا العظيم أون ممننت وأكرس ملاك تعود دعين ملاك تقول نصاحبنا ممننت ملاك تقول ها مركي bil metel walaalka oo gaayb ah ka maqan aad u ducayso malagu wuxuu ku dhahii amiin wala ka inta aan leeg baad adna leedahay innel diinaku wuxuu ka faru galobay yunaduna wallo dawaaqi la akbaru min maanta oo iqaabti markaa على rafteen iqaabti naftiin idin baday aadada maanta naftiin aad u qabtaan tuu Alla idin qabay markaa diideen xaqiya ka wayd id wakhti judcuuna idin ku yeedhay ilal iimaani iimaanka lidi ku yeeday oo fatah furuuna ad markii qiyaamaha la tago waa loo dhawaaqay waxaa la dhihin malaa'ikta maanta naftiin aad aad u qabtaan ee naarta laati عرض الذين <سؤال> قبل جذ ذن كشوقتين ما أنت على سنتي تؤلي الذين على سنا بكوين إن كفروا قالوا بي يناذون والله نواقم حالده لمقت الله الل على ذيسي ويذيل على أكبر كوي من مقتكم على أنفسكم نفت أن أدمتو على سنتي إذبو الله إذين عرضه tiduuna leedinka yeeray ilaa iimaani iimaanka leedinka yeerayo fatagfuruun ad gaalawdee qaaluhu xayid yahayde maktaala talee rabbana rabbigayo ama tanawaad najisay isnaay tayni laba jeer waayay tanawaad noolayso isna tayni laba jeer faa'tarafna qirannay bidunu bina dhunuubta yadi qirannay faa li la khuruujin bi مالا jirta min labo goorbaadna deeshmootku mar wax markii aad cadamka aydeeno nambarka aabihiin aad ku jirtee waa dhimasho marna waa markii dhimashadii caadiga ahayd aad dimateen noloshuuna waa marka ay dhashayna la abuuray iyo marka bacsiga la soo bixiyay markaa waxay ka wadaan ogaanay inaad waxna dhis waxna nolosho qududadaadii dib aan ugu noqono majirta maxay tahay markaas adoonka qaluhu hayda de qoladi naad sa lagayay rabana rabbigayo ama tana waadna dishay ithna oo markii waadna iyo hadda فهل من تثويل وذا مجته الى فروج من من مبخي ما تاه ذلك عقاب تاه اذن هيستابو الله ليه بانه بسبب انه حالك يشان غوخو اها الله وحده كفرتم دين لو لو الله مك لعبديه وحدهو كل الله حكم العلي بالله <سؤال> والبد الله حكم كا إسكاله مانtha الحكم كا الله الدنيا كميركلة شو قد نتفر بعد الملكيات شجع الملك اللي هو يقول يايو إنه شجعت بالانتقام عدو حشجعني ساماتشرت ملكه حلو جيري عقابته عاد قسين وحدكم مضطعين ملكه الله كلي جل عابدهيو واتك الله وحده اللي يقول لما بأثره دين، مركم ما أنثى، الله حكمك إسكاله عدل وذاك تام، ما تيرتو إسكالا سود نوري إذن خوطة لين، فرصة دين واهو رئيذن كذا هذا لجس وقطع ثمن، ذلكم عقاب تاع إذن هاي سطاعي، بأنه حاليا شأن إذاد دعية مركي اللي عابدوه، الله ألا وحده كليدي، كفرتم إذن قوات قالوا ذي، وإذا وين هذه لو شرقي البها ألا لو شرقي ألانا، تو منوات فالحكم حكم كل الله الله أصدقنا اللي هو العلي إثرهي الكبير إوهينا دقنينت اللي نسية وحاوية وقت فرصة اللي هيلة يبقى صوته انت هذا الدون كتوقت وكسفة هو الله الذي الله هو يريكم إذن تسييي آياتي آياته وينزيل الدجية لكم إذن كمنا السماء السماد حق هذا خزغي خزغي كسو الدجية وما يذكر موان تومك مو إلا من مي ينيبوا طوب كانوا حق الله أسرع دموعه قفض قنوهن من وانتهم فدعو الله ألا بريء ألا عابوده مقصسين حاله ضرب رحيل إنسان له ألا عبادته ولو كرها الكافرون قالا ذهبنا عاني وإن كل علوبانه إذنا كحقدورين نتال عابودان الله وحده ينتسياه بأي آياته آياته وحوج السمضة يا أرضها يا ضيحة يا قمرك يا بوره وحن آياتهن كونجأوي ما درنا والدي سودة، مركبها يكوك ال ال بذا حل، آياته إذن تسي الدين تي وحتره، آياتها السطع ذاته، ما دركون بدنك وحتره، ولا قلنا لا نية، لا بذا عقل قاله، واحد حق لا وجه ده حق دونك، هم بوا أنتمي، الله عباده أوببا رحتره، قالوا هذا من كناه، يعني عندنا حوج أمر هذا نينا، هنا قالك هلجي عبدا وين؟ هو الله الذي الله ويوريكم إذن تسي آياته آياته دي وحن يو لكم كسود من السماء سمد يرضى وحان او دن ayne wada hortaagan yu yid joosiyay wuu naziilu lakum wuxuu idin kasoojiyay min as oo madarbu idin ka ku barwa qobayo ayadahani idin cusiya xagga diinta ay badanka yu wuxu taraya wama yatzakaru ma waantumu illa man qafma wa yuniibu allah إفدعوا الله عبده مخلصين إذا نكون أبرارتين الله أدين العبادة الأبرارتين ولو كان هالكافرون قال ذهبنا عانه هو الله الذي في عد رجات درج يكيس وقيصر يانوي وأسماده أسماد الله كلها فلله الأسماء الحسنا فادعوه بها درج ذا هذا الشجية وأسماده الله سبحانه وتعالى ذل عرش عرش أصحابك يلقف الروح وحي جو من أمره إستقام مامل كيسي يحكم كيسا على من يشاء وقفك دون من عبادة سيدان بيادوكاله محاق قفك اللوغس ويدجين لينذير لي إنو أدده يوم التلاقي مال انتاكولا كيلا إسوء إماني إنو كدده يوم ماالو ويوم كاسم همضتكو بارجون أبنان تاغيهن وحأسور ياتيرين لا يخفاك ما على الله اللهم منهم همضتك عقيد سعون سينك ما قرصون الله عليه رفيع الدرجات رفيع الصفاد العلاء سوفيد درجات هذا الشيء جاي في كل واحد حسن وفي عينه وعرسج الله صاحبك عرسج وآد بقول غفجي هاي بالمثل ماشين عن شو جنى عرسج كنتن على سعنا يا خمسين إلى ألف سنة سورة ساله بالمثل عبدا دي الصمد وحيسود يسوي كده شنب قلاصانه سما ولا بس هذا الكلام إنت marka dul arshi waa sida macnaheeda من qir ruuxa min ku من dejiyo min amrihi waha way min qadaa iyo hukmi saga siddu doono wuxuu maamulay ruuxdu ku soo dejin sida anbiyada kale sida kale maxa anbiyada lagu soo dejiyo waxyiga gooma talaqinay ka dagan maalinta kulanka waxaa kulmaya daalm iyo madlumkiin waxaa kulmaya jannadi iyo naartii wa maalin wax walba ay kulmayaan waxba ka natiirin ma talaa wa maalinta dadku ku gaban wax wax من أمره من أجل أمره حكم كيس درتان على ما يشافقون من عباده دوميس كمذا سدا مرسالنتها محله وجو سودج اللي ينزله إنه أدقه مرسال قاسي يوم الثلاقي كلا كمال إنتي وحوله بكل ما جاء وحمسه غنانا يماثرو يوم ماله ويهمدك أي بنان تاعي ينصابن بحياة أو واحد لا يخفى على الله منهم ياه حجود الشيء وشئنا كما قصونا وحول الله ذي لمن يملك كل يوم لمن أحد كابوسه الملك تصرفك اليوم ممانت بلك سؤاله وجوابه لله الله سو نادى عليه الواحدة إكليدها القهاري واليوم حيدهن ملائكتها جواب بينه قال يا جواب ملائكته عليه بينه لله الواحد القهاري مذول بوالسلام مذولي ما قال <سؤال> سبحانه وتعالى الدنيا كبر بل كجساق إسكاله لكن الدنيا تدبضنا وحشياً باقية ما أنت عدو حشياً ما أنت جب جيده بعد وحشياً ما لمن أحد كابوس من هذه الملك الخاصية تصرف يماملك اليوم ما أنت للتاريخ لله يالله أوصنا هذه بوده الله الجوابي اللي هي الوحيدة كلها القهر هو الحكم يكاتك اليوم ما ماتوا إلا شوق القيامة والله كل نفس النفس كل بما كسبت وحي شقاي سته بالله أبى المارين لا ظلم ظلمي ماشية اليوم ما مات إلا الظلم وحقنا الله لا أما حق يهلا قد تفير إن الله ألا سريع الحساب حساب شيء سوء كفير سائيا دراسة الله سماية حساب لا يسكون دفتيه حسب الله وحده سبحانه وتعالى اليوم مانت نفّل بوحيك أسبت بعلاقة جاء لقى أبى المريني محد هذا وضطاب محد قال لي ولت تجي وقتكم كل حسابته واحد قال لي له تجي اليوم ممات تجاء والله أبى كل نفس النفس كل اللي جت بيماك لا ظلم ظلمي مشر اليوم ممات قف الحق وليه لا قارب مرن ماي الله هنا ضوش الله قصر إن الله الله سريع الحساب حسابتي سواد uma baahana baaris iyo diwaan dib loogu noqdo uma baahana waadiru dadkan uga degnabaa Ilaahay Muhammadow iyo maalintii azifati maalinta qiyaame al azifatu asmaaru qiyaamaha ka mid tahay waxaa la azifa loogu bixiyay qurbaha way dhawdahay kullatin qareeb saada in maaso safar saneberi periba kadh markay yoomil azifa wa malid fi dhawayda soo socota way inu ladal hanaachirid duunta agteeda ay joogan kaadmiin iyagoo neef qabataysan oo cilb qawsan oo wadnuhu markay ruuxu u doobno yu halkaa isku gufeeyn karno usoo socon maayo hoos u socon maayo neefti baa oo ergeeyo oo yadaac loo yeeli oo la aqbalina majiro مال تاماترو شفاعاتوا حيكون عن التاي إنروح الله شفاع قادك لاللي اللي جي هاي كشفاع الله أيضا الله سبحانه وتعالى مالنت قيامها وجدك نبيك شرفت له دت وجدك وما لنت قلبك أنتو كارو كار والكهأجيليو النيف تكجوك صن كاريو هاس مند ودجين هذا مركل عبسة واسدة ودن أنتو قريرو كارو ضوبي دالمين أنتو مالنتها صاحب وأزيدهم وقد دقتها يوم الأزيفة مالنت قيامها إنه إذ وقت مالنت عسويه القلوب والبجال كل دل حنجره لون تأكث هذا يشوعان هلك حنجره ذا مالد ظالمين ظالمين ثم سُكنوا مالنتها من حميم صاحب ولا شفيع كوير جين ومسكنوا يدعوا لعقباله يعلم ألا وحوقي هاي خائنة العيون إيش ميدا خائنة دا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 umar buu sidaa u dhaw marku dadka bada u sa u dhawri tii qalbiga wax ugu jireennaa Allah ogo inu xataa awradeedii arku raba gabadha waxa kale ee isha khaayinadii haytahay dadka indhaha lagu xanto arabka indhaha ayaa ee waxa loo ogoleyn araga ku hada iyo waatu fushuduru qalbigu wuxuu qarinno laga yaabo meesha uu dhawaray haduu fursad u helila تاوه بالله جاودين معي لكن تودم به كر علينا أنا قوم يلقي حيويات شو جنوه إيران يا نوحانو سوتشي ذي إن حجاب تان نموذج ده أي الحجابن ما إنه سلاسوكال إنه ديني وده هويه هدك كانوا ده حقينا جي وردا من نحن نسق صار رابود شو تبيه هاي هواين دي وين وين وين. في هذا المركب السبب حياتي هناك حجاب وهي قبار ومع رسى ورتائنا حيانين مروينا تركوضا كسر رأيسا وهي حدانه الله يقضي أجهي يعلم خاينا العين ما تغفر سجون والله الله يقضي وحوكما سذي سبا بالحق عدل ينبو حوكما والذين كوا يدعون عابدين من دونه ألا غيركيه لا يقضون بشيء وحبه محوكما يقعبوا واجماده إن الله أعليه هو الله sami'u kamaqla البصير al وهو arka wahu walba allah سبحانه وتعالى يعني الله subhanahu wa ta'ala yaani waxa la soo bandhigay waxa سلام caabudayaa hata waxba u tarimaayaan salamka halka taagan ee subaga ay dusha ka saareed hadii daxxiigu ka dhooqay iska xilin karin ma daxxiga ka yaab daxxiga iska والله والله يقضي وحكم بالحق لبوحكم الرن والذي لك ويدعون إعاب ذياني من دونه الغير لا يقضون محكوم كران بشيء وحببا محكوم كران إن الله ألا سبحانه وتعالى هو ألا صميعك مغلويا البصير أرك أولم يسيروا كل هذه قراء الساعي له الله تشوكين يالله يسيروا ميان في الأرض النور كنحذا وفيلدرو أين أجين كيف سيدي كانواها عقبة الذين كون عقبته كانوا أهم قبل إياكوري سيدي هم في الله العجب مين أعرف كانوا هم يو أشد كوا كأذا منهم كون قوة الحج أود يو في هذه تفل عدد الكره لهذه بين قضاة هذه نقطة يبركذي الله الله وقبتين بذنوبهم بسويذنوبهم ووقبتين وما كانوا ومنسقون اللهم يج من الله الله حق سمين واقين arabtii waxay deganaayeen jazeeratu al-arab waxay ku wareegsnaa dadkii hore ee la halaagay xagan yemen iyo markii uu soo kacaan qawm caad baa aha arab markay xagan uu kacaan kale ee shaam iyo dhinaca uu kacaan lud ميان السدى كقطع كذا نينو؟ ني إنتي كوا أركانه قلدي حقا ديدا دي إنسان له على عيو. بواي أركني ما كقطعها. باي أركني ما أتقادم. نقول كذا هذا نقول كأن لفتي سادات مرث. واحد عقلها. الله هو فليها في الأرض نقول كحديث. أو فيل ذرو آني أجين كيف السدى أهاتي عقبة اللذين؟ كيف كان السدى أهات عقبة اللذين kanu aha min qabli fi iyaga ko hore oo ahaa cilmtoodi maxay noqotay kanu waxay ahaayeen humku waa hore ashadku waa ataq minhum kuwan xaqo iyo qowta xaqo xaqo xoga iyo waasaran taazeenta fil adduubka la raadeenay hadii guriga laga dhisiyo hadii barkad laga الله hadii laag laga jees fakhadhumu allah allah qabti bidunubihum ذلك عقابتاسي محايتاي ذلك عقابتاسي بأنهم بسبب أنهم يوم كانت وحيئة تأتيهم تأتيهم تأتيهم عن رسولهم رسولته بالبينات حجيين عض عض فكفروا وقالوا بين فأخذهم الله الله عقابتاي إنه اللغوي كحوق بذنو يسديد العقابي عقابتاي سؤالكتاي لمن كان لها لغاية وحرية فرها بذن عيدا كبذن محايمو تايسين رسولته لي بجديني ينكون هذا الرسول كانت ديدا وليد العقابي marka ummadaha hore markii rasuulka diidan walaalaagii jiray intii nabi muuse ka dambeeyay jihaad baa la sharciyay laakin waxii halaag ah oo xaimanaaya cirro iyo daacoon iyo abaar iyo colaad iyo Soomaatiga iyo nolol aan fiicnayn ya ilahay ugu bedelaya ummadaha hore markii ilaagii ummadaha balaaydaas wax karoono isku oo markaas dadkii sida caadiga u dhimaanay ba leer coronavirus ba dilee wali anigu ma aragnin yidinnin uduurkaas hayaan arkay oo u tiltaagee wali anigu ma arag Allah wuxuu leeyahay dalika ciqaabtaasi ba annahum bisabab annahum iyaga ahan tooday weeyhii kaan dayahay ta'teemta شديد العقاب عقاب فيه سوء أذكره ولقد أرسلنا موسى الله يوفقه لي هو الغدر أرسلنا واندخي موسى موسى بآياتنا آياتها يجب أن نلديها كويت بمن كان قرآن كل شيء جيء يوصلان يو الحج مبين نوعه إلى فرعون وفرعون بانقد فيه يو هامان هامان والوزير كيسية يو قارون ونكب نيسرائيل أروح فقالوا وحين صدق حذين هذا ساحر وساحر وين كانوا كذاب او بيناله ابيده و بيناله ايده هامن و خو اها فرعون فرعون بوقوركي راقيب دبوها قبد قمسق قوف قوفكاسو يا هامن ابن لي صرح العلي ابو الغلص بابا السماوات فاضل عليه لهم و برثر وين انتا داي ديسو ان اله موسى شيخ سو ايغه سدا سو اسرائيل xoolada badan si wadi ilahay ka ya markii layin wadaana shaqaysaa xoolaha ana shaqaysaa cilmiga kimika daan ku yiri shirka ka tilmaado muusa ii waxayay oo ilmaha niga dhalay gabadhii sidii bay tiray iyay واكيد مكتسقيو خسفنا به هو بداره الأرض نقول كألا لجوي أو نقول كألا لجوي ولا قدر صلى الله عليه وسلم موسى, موسى بآياتنا آية ذي بالضد هاي قرآن كالجشعي يوم سلاني الحجم وبين نعدهن قصونين إلى فرعون وفرعون بأنقض هاي يوم همان همان وزير كيسية يوم قارون قارون فقالوا حيل هذا ننكنه ساحر بينا لو يكذاب وبينا ساحر وساحر ويه كذاب و بنا لا بينه ساسيده انتودي ساسه اسكون راعين عجيب هذا ساحر كذاب بينه فرعون هدي مركي ويلكي غدغيثا كسو كر عليه و خو با كبرت ني ويلاي موسى حب ييتعل هو يا لهويه سوره الضهوه كيشي عدي تابو مك فرعون أبسبه الله كبير فرعون كينو ويلكي غورغيسو كوسو كارينو هوريكو ديلاه يا لا دودايو لا وريين كاروا ساحر بين فلما جاءهم مركو نيمانكا او بالحق حق مركو موسى اليميد جاء ده فاعل موسى فلما جاءهم موسى مركو نيمانكا بالحق او من عندنا حق ييغا او قالوا قالو حي داهدين اقتلو الذين كوي ارروتودا آمنوا مؤمنوا معه مع موسى والصحيو باقي يالنساء هم دمر كونا وما كيدول خافرين قالا نجرت هذا معها إلا في الضلال بلاش موي بتشو حوي أمر كانوا أمر ذنبه واجي هو روح رهيبا إسرائيل إلا يني فعليا موسى سو في هذه إنه إن الله Marka kannatan sydämeniä ja muuallakin, mutta hei, mutta sydämeniä on sydämeniä ja muuallakin. Mä kannatan sydämeniä ja muuallakin, sydämeniä ja muuallakin. Mä kannatan sydämeniä ja muuallakin, sydämeniä ja muuallakin, sydämeniä ja muuallakin, sydämeniä ja muuallakin, sydämeniä ja muuallakin, sydämeniä ninkan yaan dad badan raac inta had qabiilkiisa aad aadiso isaga abbaaysayseen wa ka idaanu wa inta not me intii kala dhibba naayso wa ka ina war sabro wa ka laha ay idahdeen marka markan damu wuxuu uga jeedaa intu iyaga dhibo ila isaga nacaan أبناء الذين كوي ويلشهد آمنوا مؤمنوا معه مع موسى والصحيب باقي يلؤ نساءهم النساء الضمركوض وما كيد الكافرين قال هذا لقد قالتها خيانة إلا في الضلال بلا شموية وحبقة من ميس وقال فرعون فرعون وحوري ذروني إداية أقتل أن دل موسى موسى وليدع ربهم ربك يحبريه إن أنا أخافه حان كبقي أن يبدل إنه بدل هدان دايو دينكم دينتين دينتنا دين دي أن أنه إذنكوه قامنا aw yu thira oo zahiri fil ardi al fasad al zahiri wax iska dhigaya wax la araraynaa kuma dhaco cabsiba ahaysa marka wax la araraynaa oo tok de hada disho dadkii boo e wad cibaab iyo dadkii إنه الدين سيدن كبت دله ما ما هذا هل قال لقسى مليون فرعون كانوا محدذين أما منذين فرعون هو النقضي واعد بالنقضي دتك ودي فرعون بوعيد يسكبت دله ويقولي والنكال كيعمل الدين سيدن كبت وقال فرعون وفرعون فوري دروني إداية أقتل أنديله موسى موسى أنديله ولي العقربه وقربجي هبريه هذا هو حد ترى يرحب وشيعي إداية إن أنا وأخافه حنكبر قيأ أن يبدل إنه يبدل الدين لكم دينتين دينتو أو أن يظهر إنه ظاهري أو موجيه في الأرض دول كألف سادة وقال موسى موسى وحوله والله شيع موسى إنه وهنجب فرعان وحوله إن أنا وعدته وحن ملك عليه بيرحب بني أنا من كل المتكبرين ككبراني أكلجي كاش الله يمينه من رمايني بيوم الحساب حسابته يوم كثيرة فرعون قاله بربي وربكم وقولي هاي إنهنا فرعون رب قوتنا هين أنا كربي جيي رب جينا إسكو رب بينا فرعون فرعون إله بي ده ده هاي فرعون رب يدين ما هوه فرعون رب مرنا ما يندهين رب ورب ما يندهين أي واحد إلهه وإله لكن رب إنهنا هين ورحمة